والذين يؤتون ما أتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي ضَلَالَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ لَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَا عَامِلُونَ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتل علىكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجر أ فلم يتبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَابِ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بلأتينهم بذكرهم فهم عن ذكرهم عرجون أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير الرزقين وإن لك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنكذبوا.